المجلس الثالث. هذا ما إنما يقولون المد بمقدار ألف. بمقدار ألف. فجاء يعني ابو علي الأهواء في بعض العلماء في الخامس والسادس قالوا هو حركة. مش اسم كلمة حركة حركتين ثلاث أربعة يعني حركتين أربع ست أو حركتين ثلاث أربعة خمس ست يعني اللي هي هذه ولا هي الأولون كانوا سمنق بمقدار ألف هذا اللي كان عندهم الأخ الكريم يسأل عن من كان على مذهبنا وهو لا يجيد العربية فكيف يصلي أو يقرأ القرآن ما زال المسلمون في بلاد العجم يعني يتعلمون القرآن إذا ما استطعت أن تأخذ شيء من القرآن فسيأتي المصنف له كلام يعني في هذا نقرأ إن شاء الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على ورسولي نبينا محمد وعلى أبي وصحب قال الحافظنا وبي الله تعالى قصر أو من أول قبل أبيع آبيها أن وان ينفذ ذلك العلم المطلق ولا يتقيد من احداث ولا سالفا لنا قد تكون بوصك العلم المطلق الذي هو بالكمال فمحصلة ذي ذلك مشاء من هو وَمَا أُنْزِلَ عَلَى قَوْمِهِ الْبَادِئِينَ مِنَ السَّمَاءِ وَفِي قَوْمِهِ تَعَالَى لَيْسَ يُرْجَعُ الْمُصْعَاةُ وَفِي قَوْمِهِ تَعَالَى وَبَدَا لَهُمْ سَيَآتُ مَا عَمِلُوا وَفِي قَوْمِهِ تَعَالَى قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ وَكَذَالِكَ وَكَذَالِكَ الْأَحْزَابُ تَعَالَى في الإجازة والأحجاب، والأهماء، وحتى الأجيام، وإن sponsين، والتشريعة هذه الجهازات كيفية؟ الذي هو روحنا عن الأقمس ويقول لكل على عبطات ، إن كنت على هذا في زمن I saw that there was nothing to stop at all. It's a nice place in the city. Wow, we have some time to go on. And I didn't say that, inshallah, I can't be in the house. It has to be called to go جوجي ها يعني يعني فريق واخذنا دي بعضها فرق بين الحاله والمراحل اللي معنيها و هنا يعني ضوء الشمس على الايكونات اللي بدهم يداروا هذا كثير من والكنذا الذي ما علم الياس كان هو فاطمه طالب العلم عند اليوسف يعني قصصنا وقلنا حدث من موضوع في مساعده الناس في تشكيل مثال تقديم الولاء تجاوز الظروف هذه العاقه ما انجزوا قال وكذلك احزابك قوله تعالى اذكروا الله في ايام عددات وقوله تعالى قلنا لهم بخير من ذلك فكل عاد ينبغي يمضي الله يبتدا به ولا يوقف عليه فانه متعلق بما قبله ولا يغترن بكثره الغافلين له من القراء الذين لا يرى <تصفيق> أشتركنا الغافلين. أشتركنا الغافلين. من <S tiram crack noise> لكن هنا يعني مو مقصد رحمه الله ماذا تقال الاقفال لك لا تجد يعني اقطعها منه وماذا يكون منه فلتجدد ازراعه منه لا يزوين التفكير ولانكم ولا يغترن بكثره الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب ولا يفكرون في هذه المعاني وليمتثل المرو والحاكم ابو عبد الله بن اسناد عن السيد الجليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال لا تستوحش طرق الهدى لقله أهلها ولا تغترن بكثره الهالكين ولا يضرك قله قله الساكنين والسالكين ولهذا المعنى قالت العلماء ولا يضرك قلة السالكين صلى الله المعنى قالت العلماء قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر القصيرة فإنه قد يخفن ارتباط على بعض الناس في بعض الأحوال وقد روضنا بي ذاود بيثناديان عبد الله بن أبي الهدين التابعي المعروف رضي الله عنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويتركوا بعضها فصل في بعض أحوال تكره فيها القراءة اعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاشرة بالنهي عن القراءة فيها وأنا أذكر الآن ما حضرني منها مختصرة بحفظ الأدلة فإنها مشهورة فتكره القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام وتكره القراءه لما زاد على الفاتحه للماموم في الصلاه الجاريه اذا سمع قراءه الامام وتكره حاله القعود على الخلاء وفي حاله النعاس وكذا اذا استعجم عليه القران وكذا حاله الخطبه لمن يسمعها ولا تكره لمن لم يسمعها بل تستحب هذا هو المختار الصحيح وجاء عن طاووس كراهيتها وعن ابراهيم وجان طاووس كراهتها وعن ابراهيم ادم الكراهه فيجوز ان يجمع بين كلاميهما بما قلنا كما ذكره اصحابنا ولا تكره القراءه في الطواف هذا مذهبنا وبه قال اكثر العلماء وحكاه ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وابي ثور واصحاب الراي وحكي عن الحسن البصري وعروة بن, وعروة بن الزبير ومالك وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كرا ك... كرءاءة القراءة في التواصل. صلّى <مع> قال وحكي عن الحسن البصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة كراهة القراءة. قال وحكي عن الحسن البصري وعروة ابن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف والصحيح الأول وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام وفي الطريق وفي من فمه نجس فصل من البدع المنكرة في فلانق قال, قال فصل ومن البدع المنكرة في القراءات ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الانعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة ومنها إهام العوام ومنها إهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما السنة تطويل الأولى ومنها التطويل على المأمون ومن البدع المشابهة هذه قراءات بعض جهلة في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة الانفلام من تنزيل. فلانك. هاد هاد هاد عندنا في حبيثة حبيثة فلانك. ومنها هذا ومنها هذا He had a seria for. And he said that the sacro "...heh?" And that they stand with the sacro That's why we were telling you because of our life Now that you say, this is something op لا لا out there, no, We have 무슨 a little yummy and somebody could eat wants to eat and then I will let his army go and then he will sing and I will continue ان يسقطن <تصفيق> قال ومنها عذرمة القراءة ومن البدع المشابهة لهذه قراءه بعض جهله في الصبح يوم الجمعه بسجدة غير سجدة نفلا من تنزيل قاصدا ذلك وإنما السنة قراءة نفلا من تنزيل في الركعة الأولى وهل اتى في الثانية فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها منها أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريحا فينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها ثم يعود إلى القراءة كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء وهو أدب حسن ومنها أنه إذا تثاغب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاغب ثم يقرأ قال مجاهد وهو حسن ويدل عليه ما زبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى <تصفيق> الله ويدل عليه ما ثبت حضر. قالوا ويدلنا عليه ما ثبت آنبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليمسك بيده على ثني. فإن الشيطان يدخل رواه مسلم. ومنها وإذا قرأ قول الله عز وجل وقالت يا جوزير ابن الله وقالت نصار المسيح بن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ذلك من الآيات ينبغي أن يخفض بها صوته كذا كان إبراهيم النفعي رضي الله عنه يفعل ومنها ما رواه ابن أبيد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 I was wondering if it was a master's father. There was no master's father. I was wondering if it was a master's father. I يعني wondering if the father had a father. I didn't know that. I was thinking about him. I was thinking about him. He didn't know him. He said, I have a lot of people. I will be learning. I have a lot of people who are حرب الناس الى... الناس لا لا أوصول لا ينسى في هذا المجال من الله من أهل الجماعة الإعلام والمجلد على انما كان من الام sustained الواقف από التالي إنما كان الإط وعلت تنظري الكهبة في التواجمة والقلود في التاريخ starter athe irakiki.ampgan karnakushal file??app Teenage Yulah 25 10 2 2 3 1 1 2 لا يمشي منعي، علينا دائما أن نصمد أمام التراب دائما نرفع من الصحراء والترب ماذا الله عز وجل هل يظن الناس أن يجني شيئا هو هو وليس عليه ورده إلى الذي يدل على هذا قوله على الله أن أخبر معه تسليع أن يعطيه من الله منها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل لأو اذا قرى الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ومنها أنه يستحب له ان يقول ما رواه بوريعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرار الدين والزيتون فقال ليس الله بحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين فواهو بوداء ذو ترني به باسناد ضعيف عن رجل عن اراضيه عن ابي رضي الله عنه الله أنكم قال الترمذي هذا الحديث إنما يروى بهذا الاسناد عن عربينا نبي رواه رضي الله عنه قال ولا يسمى وروضنا أبي داود وغيره في هذا الحديث زيادة على رواية أبي داود والترمذي ومن قرأ آخر لا أقسم بيوم القيامة أليس ذلك بقادر على إيخي الموتى فليقل بلا وأنا أشهد ومن قرأت بأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله وعن ابن عباس رضي الله عنهما وابن الزبير وابي موسى الشعري رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا قرأ, أحدهم إذا قرأ أحدهم سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يقول فيها سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى فقرى آخر صورة بني إسرائيل ثم قال الحمد لله الذي لم يستخذ ولدا وقد بعض أصحابنا على أنه يستحب أن يقال في الصلاة ما قدمناه ما قدمناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصور الثلاث وكذلك يستحب أن يقال باقي ما ذكرناه وما كان في معناه والله أعلم فصل في قراءة القرآن يراد بها الكلام قياس أو كذا الحرص سلولياً أو ما، قياس إن هم حكم حكم المختبر يعني المقصود في هذا أن رسالات أو سمعات لأن إذا ما قدرت قوي هذا، أصلاً الجميع قال فصل في قراءه القران يراد بها الكلام ذكر ابن ابي داود في هذا اختلافا وروي عن ابراهيم رحمه الله انه ذكر ابن ابي داود في هذا اختلافا فروان احسن الفروان ابراهيم النخعي رحمه الله انه كان يقرأ أن يتاول القران بشيء يعرض من امر الدنيا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرى في صلاة المغرب بمكه وتين وزيتون سنين ورفع صوته وقال وهذا البلد الامين وعن حكيم بن سعد ان رجلا من المحكمه اتى علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وعن حكيم ابن سعد أن رجل من المحكمه فلان <تصفيق> قال وعن حكيم بن سعد ان رجلا من المحكمه اتى علي رضي الله عنه وفي صلاه الصحيفه قال له ان اشركنا يحبطن عملك فاجابه علي رضي الله عنه في الصلاة فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون قال اصحابنا اذا سئلنا انسانا المصلي فقال المصلي يدخلها بسلام آمنين فإن فان اراد التلاوه وتاوي التلاوه والاعلام لم تتم الصلاه وان اراد الاعلام ولم يحضره نيه بطن الصلاه فصل اذا كان يقرا فصل إذا كان يقرأ ماشيا فمرانا قوم يستحب أن يقطع القراءة ويسلم عليهم ثم يرجع الى القراءة ولو أعادتها وإذا كان حسنا ولو كان يقرأ جالسا فمرانا غيره فقد قال الامام ما الحسن الواحد الأو رحمه الله الأولى ترك السلام على القارئ استغنى بالتلاوه قال فإن سلم عليه إمسان كفاه الرد بالإشارة قال فإن أراد الرد بالنفذ رد ثم سانف الاستعادة وعود التلاوة وهذا الذي قاله ضعيف والظاهر وجوب الرد بالنفذ فقد قال أصحابنا إذا سلم الداخل يوما في حان الفطبة وقلنا الإنصاءات سنة وجب رد السلام على صحي وجهين فإذ طبعا فاذا قال هذا في حال تطبعه مع الاختلاف في وجوب الانصات وتحريم الكلام في حال القراءه التي لا يحرم الكلام بها بالاجماع او لا مع أن رد السلام واجب بالجمله والله اعلم واما اذا عطس في حال واما اذا عطس واما اذا عطس في حال في حال القراءه فانه يستحب ان يقول الحمد لله وكذا لو كان في الصلاه ولو عطس غيره وهو يطاف غير الصلاة وقال الحمد لله يستحب للقارئ ان يشمته فيقول يرحمك الله ولو سمع المؤذن قطع القراءه <تصفيق> و... ولو سمع المؤذن قطع القراءه واجابه بمتابعته في الفاظ الاذان والاقامه ثم يعود الى قراءته وهذا متفق عليه من اصحابنا وأما إذا طلبت منه حاجة في حال الكراة وامكنه جواب السائل بالإشارة المفهمة وعلم أنه لا ينكسر قلبه ولا يحصل له شيء من الاذى للأنس الذي بينهما ونحوه فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع الكراة فإن قطعها جاز والله أعلم I am so Stephen, now I we have teacher My parents that's going to leave The people I'm in. I'm not aao God, I'm not aao God Normally It's hard That's how I have a job Why Why is it Shirève Ar-re Nil sociedad under the ما In public building his north was the Naba, he says to me, He licensed using one and قال انت شفتوا ان في حاجه من المواضيع اللي تاثرت الافعال اللي حصلت فقال اذا يريد وكل تقبلها اقول ان هذه الساعه هو خير من هي اشر من نقول انا اقول ااا انا فلانق. قال فصل وإذا ورد على القارئ وإذا ورد على القارئ من فيه وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف أو سن ما صيانة أو أو له فرمة بولاة أو ولادة أو غيرهما فلا بأس بالقيام فلانق. أو له فرمة بولاة أو ولادة أو غيرهما فلا بأس بالقيام له على سبين الاحترام والكرم له للرئاء والعظام فلذلك مستحب وقد ثبت القيام للإكرام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابي رضي الله عنه بحضرته وبأمره ومن فعل التابعين ومن بعدهم من العلماء الصالحين وقد جمعت جزءا في القيام وذكرت فيه إلى حديث والآثار الواردة باستحبابي وبالنهي عنه وبين ضعف الضعيف منها وصحة الصحيح والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي والجواب عما يتوهم والجواب, والجواب عما يتوهم منه النهي وليس فيه نهي ووضحت ذلك كله بحمد الله تعالى فمن شك في شيء من احاديثه فليطالعه يجد ما يزول به شكه ان شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم. فصل في أحكام النفيص تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه منها تجب القراءة في الصلاة المفروضة باجماع العلماء ثم قال مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة وقال أبو حنيفة وجماعات اللي... لا وقال لا تتعين الفاتحة أبدا قال وانا اجب قرات الفاتحه في الركعتين الاخرين والصواب الاول فقد تظاهرت عليه <تصفيق> اننا نؤكد اننا نؤكد على اننا نؤكد على اننا نؤكد على اننا نؤكد على اننا نؤكد على اننا نؤكد على عنك. والصواب الأول ولا تجب, ولا تجب القراءة في الركعتين الأخرين والصواب الأول فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة ويكفي من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن واجمعوا على استحباب قراءة السوره بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات اختلفوا في في الثالثة والرابعة وللشافعي فيها قولان الجديد أن تستحب والقديم أن لا تستحب قال أصحابنا وإذا قلنا إنا تستحب فلا خلاف يستحب أن يكون أقل من القراءه في الأوليين قالوا وتكون القراءه في الثالثة والرابعة سواء وهل يطول الأولى على الثانية فيها وجهان اصحهما عند جمهور قال وهل يطول الاونه الثاني فيها وجهان يصحهما عند جمهور اصحابنا انه لا يطول والثاني وهو الصحيح عند المحققين انه يطول وهو المختار من الحديث الصحيح وهو وثاني وهو الصحيح عند انها تطول وهو المختار من حديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانيه وفائدته أن يدرك المتاخر الركعه الاولى الله اعلم قال الشافعي رحمه الله وإذا ادرك المسبوق مع الامام الركعتين الاخرين من الظهر او غيرها ثم قام الى الاتيان بما بقي عليه استحب أن, يقرأ استحب, استحب ان يقرا السوره قال الجماهير من صلى الله عليه قال استحب أن يقرأ السورة قال الجماهير من أصحابنا هذا على القولين وقال بعضهم هذا على قوله يقرأ السورة في الأخرين أما على الآخر فلا الصواب الأول لأن لا تخلو صلاته من سورة والله أعلم هذا حكم الإمام والمنفرد أما الماموم فإن كانت صلاته سرية وجبت عليه الفاتحة واستحبه واستحب له السورة وإن كانت جهدية فإن كان يسمع قراءة الإمام كرها له, كرها له قراءة السورة وفي وجوب الفاتحة قولا أن صحه ما تجب والثاني لا تجب إن كان لا يسمع القراءة فاستححه وجوب الفاتحة واستحب طوالا وان كان لا يثنى على بالصحيح وجوب الفاتحه واستحباب السوره وقيل لا تجب الفاتحه وقيل تجب ولا تستحب السوره والله تعالى اعلم لأنه هو وقته وليس مضوعة فإنهار والأدواء التالية من أحمد ونوحى للسجل الشعب الله المدر من الشعبين فرغير كأرم صنعين الله من الشعبين الله أخير وعنده وعند الله هذا امم يا اخواتي ولا يا اخي الصدريه يا جماعه الموضوع يا اخواتي الموضوع طويل بس اللي جاي مشان موضوع ان انا قلت هذا الاجراء في ما ينفع انا ذاهب الشريع هل انت بتوقع في الشريع؟ فاضي لي يعني معايا طبعا او واحد اللي وتجعل لنا صوت باطله وله صوت من الله انا اسمعك يا ابا يا ابا ما تقول ما تقول انما يرسل يسوع الى بيت المقدس فذهب فكان فذهب الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي الى اخواتي أولها أول شيء، وللقيام بعملها في هذه الأمام، يساعدها، يساعدها، المموم عنها وإلى الشارع إلى كل درب سريع، لأن كلهم يعلم أن المموم لا فاعل، فأولها أول شيء، استغفر الله العظيم و اقول الله استغفر الله العظيم و اقول مالك الرئيس فلعك. قال وتجب قراءة الفاتحة في التكبير الأو... في التكبيرات الأولى من صلاة الجنازة. أما قراءة الفاتحة, أما قراءة الفاتحة في صلاة النافلة فلا بد منها واختلف اصحابنا في تسميتها فيها. فقال القفال تسمى واجبة، وقال صحب القاضي حسين تسمى شرطا، وقال غيرهما تسمى ركنا، وهو الأظهر والله تعالى علَم. to قال والعاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقرأ بقدرها من غيرها من القرآن فإن لم يحسنها بقدرها من الأذكار كالتسبيح والتهليل ونحوهما فإن لم يحسن شيئا وقف بقدر الفاتحة ثم يركع والله أعلم فصل لا أقس بالجمع بين سور في ركعة واحدة فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بمشعود نضي الله عنه قال لقد عرفت, لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة وقد قدمنا عن جماعة من الثلث قراءة الختمة في ركعة قراءة يعني في <تصفيق> They had been mending their lives and lesbuals not yet. But when with young children they have a pinch من heart and speak. When they were thinking about having a lot of years. They would say something they're also veryеты blindizing their lives. They would من اوله القران موعظه لنا يعني And now he knows more of God. And that before I have followed him, I have missed him. He's a lot. He's sad. And now he says, And then he's قال العاجز عن الفاتحة في هذا كله يأتي ببدلها فيقع بقدرها من غيرها من القرآن فلم يحسن يحسنتها بقدرها من الأفكار كالتسبيح والتارين ونحوهما فإن لم يحسن شيئا وقف بقدل الفاتحة ثم يركع والله أعلم فصل الله باس بالجمع بين الصور في ركعة واحدة فقد في الصيعين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لقد أرسلنا ضائل فقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقل بينهم فذكر عشرين سورة من المفصل كل سورتين في ركعة وقد قدمنا جماعة من السلف قراءة القتمة في ركعة فصل أجمع, أجمع المسلمون على استحباب الجار بالقراء في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والأولين من المغرب والعشاء وفي صلاة التراويح والوتر عقبها وهذا مستحب للإمام والمنفرد بما ينفرد به منهما منها وأما المامهم فلا يجهر بالإجماع ويسلم قالوا أما المأموم فلا يجهر بالاجماع ويثن الجهر في صلاة كسوف القمر ولا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في الاستسقاء لان ويجهر في الاستسقاء لا يجهر في الجنازه افضل لك في الاستسقاء لا يجهر في الجنازه اذا صليت بالنار وكذا في الليل على المذهب الصحيح المختار ولا يجام في نوافل النار غير ما ذكرناه من العيدين والاستسقاء واختلف اصحابنا في نوافل الليل بان اظهر وانه لا يجهر والثاني انه يجهر والثالث هو اختيار البغوي يقرؤ بين الجهر والاسرار ولو فاتته صلاه بال يقرأ بين الجهل والاسرار ولو صلاة صلاه بالليل فقضى بالنار او بالنار فقضى بالليل فليعتبر في الجهل والاسرار وقت الفوات ام وقت القضاء فيه وجان اصحابنا ضارهما الاعتبار بوقت القضاء ولو جار في موضع الاسرار وسر في موضع الجهل فصلاته صحيحه and limit all between then a lot of sharing why is the place in the way the very الله، say the only it's about when the Qatar came out and said something said he will say I فلا انكم قال ولو جهر في موضع الاسرار وتفرف موضع الجاني فصلاته صحيحه ولكنه ارتكب المكروه ولا يعد للسهو علما ان صلاه في القنعه والتكبير وعلم أن الاصرار في القراءات والتكبيرات وغيرهما من الأذكار هو أن يقوله بحيث, بحيث يسمع نفسه ولا بد من نطقي بحيث يسمع نفسه وإذا كان صيح السمع ولا عائض له فإن لم يسمع نفسه ولم تصح قراءته ولا ضيورة حفرات ولا. <تصفيق> فلا انتقل بد من نقيب حيث يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض له فان لم يسمع <تصفيق> تحدث <بتحذف> نفسه <تصفيق> إيه... حل فان لم يسمع اي بعد في نفس هونه ان لم يسمع لم تصح اقراص ولا غيرها من الافكار بلا خلاف The yes. to love, liberation what a love Why I all they need be to be wise. Sure I mean, a good I have to to be a good And The well, that من سنينه إلى سنواته، إلى يعني يبقى ثاني، إذا ما حيروا العربية خلاص المعلومة الأولى هي هي ال ال الولنة، تعرف إلى ما ما تعرفين. فصل قال أصحابنا يستحب للإمام في الصلاة الجهريا أن يسكد أربع سكتات في حال القيام إخذاء بعد ذكبيرات الإحرام يقرأ دعاء توجيوني وليحرم المأمومون والثانية عقب والثانية عقب الفاتحة سكتة لطيفة جدة بين آخر الفاتحة وبين آمين لا توهم أن آمين فاتحة اللي اللي طبعا. والثالثة... طبعا. والثالثة بعد آمين شكلة طويلة بحيث يقرأ, المؤمر... بحيث يقرأ المأمومون الفاتحة والراب <تصفيق>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 They say that we Allah built a God for his other words not yet. But when with his daughter Abraham, you are aware of him! Samarika, you are not having a honest story, but for? He already gave up my أما تذكرهم سيدي الخالدين وهو يجدون أحدهم صعيد والتحط ولا غيره ولا ننام ولكن لا غيره ولا ننام ولك هو أسسنا الموت على الذي يتابع عشرين ألف عام أنا شخص من سواد ما لدي لا أحب أن أسمع صياحه وليس معنا الخالدون يدخلوا جهاز شرطة ينام على I start to think about that how to hide and Hey, but don't, because, you didn't have to said you know, even to get nothing from the stupid family, you don't know anybody exactly they mean shrimp should be هذا maybe a bad person said right maybe don't look like, قال صلاه قال والرابعه بعد الفراغ من السوره يفصل بها بين القراءه وتكبيره الهوي الى الركوع تسكته ، فهو بالله مما لا مربو من وأنا والخلاقي مما لا stimulation wheels? There is not onward you! Here is why a AUL His Prayer is featuring أينما جئت تقول لي أريد أن أمشي معك من هذا تقول الله أكبر سلام واليوم أردت أن أشكرك تقول أطيب قلبي لله من دفعتني من دخلي عن طنابة هذه هذه المقول الشاب يعني التصنيف اللي هي البسمة مع أول صورة على الكلايه بعض الناس يقول قارئ جدي مصور جدي حافظ لا ما هنا نقول وصل قطري ثم عندما نقول وصل، عندما نقول لماذا؟ لاجل أن الدراجة إذا جزء كبير من الناس أنها أحسن من وصلها أصعب من هذا، ولذلك ترى أن وصل جميعنا في كل مكان، لذلك الآن هذا كبير، لماذا؟ لأن الناس أكثر <تصفيق> قال فصل يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين والأحاديث الصحيحة بذلك كثيرة مشهورة وقد قدمنا في الفصل قبل وأنه يستحب أن يفصل بين آخر الفاتحة وبين آمين بشكلة اللطيفة ومعناه اللهم استجب وقيل كذلك فليكن وقيل الله قال وقيل كذلك فليكن وقيل افعل وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك وقيل معناه لا تجيب لا تخيب رجانا وقيل معناه اللهم منا منا بخير وقيل هو طابع الله هو طابع الله عن عبادي قد طابع وقيل هي درجة في الجنه يستحقها وقيل وقيل هي اسم من اسماء الله تعالى وأنكر المحققون والجماهير هذا وقيل هو اسم عبراني غير معرب عبراني غير وقال ابو بكر الوراق وقوة للدعاء والاستنزال للرحمه وقيل غير ذلك وفيها من اللغه قال العلماء وصفوها بالمد وتخفيف الميم والثانيه بالقصر والثانيه مشوره والثالثه امن صلى قال والثانية بالقصر وهاد والثالثه الله عنكم والثالفة يقول بالإيمان صلى الله عنكم والثالفة إيمان كيف قولت قولت لذلك لذلك على من قال الله ان محمد والله الصدق وعننا هيعربنا كلمه ربنا امين او امين وموافقها اوكي نزل بالصدق ماذا تقول امين تمام عربنا امين هل امين بالصدق ها اي صحيح هيت امين صل على والثالثه يمين بالإمالة مع المد بينهما حكاها الواحدي عن حمزه والكتاب الرابع <تصفيق> قال والرابعه بالتجديد الميمي مع المد حكاها الواحدي وعن الحسن والحسين بن الفضل قال ويحقق ذلك ما روى عن جعفر رص... عن جعفر رص... جعف الصادق اي مع غربة ما غربه انا وصال عنه يحقق ذلك ما روي جابر رضي الله عنه قال معنا انه قال معنا وقاصدين نحو اطلان فاكرمنا من تطيب قاصدا هذا كلام واحد وهذه الرابعه غريبه جدا فقد عزى انثى لغد من لحن العوام وقال جلال من اصحابنا <تصفيق> من قال <تصفيق> اهل الصلاه بدر وقال اهل عربهم يحقوا اهل عربهم ينقصها هل نظرها ونعم بطلان الصلاه صحى الله عليه هذا شيء مبين دليل مبين دخل فيها بنص ان يخرج فيها بنص. نعم صلى قال اهل العربيه حقها في العربيه قال اهل اللغه حقها في العربيه الوقت يعني اللي هو بناها على السكون لانها منزله الاصوات مثل كلمه اسمع الاصوات انزل صح هذا المراد يعني حقها في العربيه الوقت يعني بناء على السكون نعم صلى قال اهل اللغه حقها في العربيه الوقت لانها بنزلها بالاصوات فاذا وصلاها تتحنون لاتقاء الشافعين كما فتحت بين وكيف ولم تقصر مثل قد الكسرت, الكسرت بعد الياء فهذا منتصر من يتعلق ببصر امن وقد وصفت القول فيها في الشواهد وزياده الاقوال في كتابك هذه بالاسماء واللغات قال انه من الاوصى حب التامين معه والمنفرد للإمام والمنفرد للإمام يجر يجر والتاني في الصلاه بالنهي والمامن وان يريد غير منا ومن يريد بغير الجاريه ما الجهر بالتامين هو من المذهب الجهر بالتأمين هو من ان الشافعي الله في مذهبه رواء له رواية ثانية إذن سلم وأبو حنيفة رحمه الله لا يرى الجهر فصار من المفردات عندنا في المذهب الجهر بأمين مطلقا للإمام والمنفرد والمأمين نعم صلى الله عليه وسلم قالوا أستاني لا يجروا فالب يجروا إنسان جمعا كبيرا وإلا فلا ويكونوا جأمينوا مأمونين عدد من الإمام لا قبله ولا بعده ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح إذا قال الإمام والطال فقالوا أمين ثم انه هذا قدامي وذنين الملايقه بما علمت وَأَمَّا الجنبك صَلَّى اللَّهُ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا امننا الايمان فامنه ضمانه اذا هذا التمهيد قال اصحاب الصاد <سؤال> موقف يحب احنا نستن بقول <سؤال> <سؤال> نقول ها ها طيب متى اذا بقي وقت يسير نقف ها أي نبهنا. قلنا حتى نقف نعم نعم الله قال تصنف في رودينا و عندنا كتاب دريناي ببغداد العلماء علماء مثل اكلا واختلفوا بانه واختلفوا امام محمد فقال الجمعيه انه واجب ما المستحب وماذا قول عمر بن الخطاب حسين ومالك سلمان الفارسي وعمران بن ومالك منهم وهذا قول من مالك ومالك الاوزاعي وقال ابو عمرو بن الخطاب وابن عباس وذنان الفاردي رضي الله عنه والنعمان بن الزاعي والشاععي واحمد واسعاضي وذو الله وقال ابو حنيفه رضي الله وقال ابو حنيفه يؤمنون واذا عليهم وحدث الجمهور بما صح عن عبد الله رضي الله عنه ان نورا يوم الجمعه بعلم منبري دوره ان نحب التجدد نذا بتجدد وبتجدد الناس حتى اذا كانت الجمعه قابله كما اذا كانت الجمعه قابله ترى بها حتى اذا تجدد قال يا ايها الذين امنوا لم بالسجود صلعك إنما نمر مره بالسجود إذا من سجد فغدى الصالحة من لم يسج فلا إذن عليه ولم يسج عمر رضي الله عنه رواه أبو خالي وأنا الجعيم هو من عمر رضي الله عنه بياباً مجمع رضي الله عنه الجواب عن آية إنك احبت بياباً حنيفة رضي الله عنه كرأتني أنه صلى الله عليه وسلم صح أنه قرأتني سيدكم مصنف قرأ بعض الاستجداء كل ما صلى الله عليه وسلم نعم صلعك وأما الجواب عن هذا فتتبعه أبو حنيفة رضي الله عنه في ظاهر لأن المراد من موعده بالسلو في كما قال تعالى بعده وللذين كفروا يكذبون قبله قال لا يؤمنون قبلها واللي بعدها قال للذين كفروا نعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أن نقرع النبي الله عليه وسلم الله على النور ليس الواجب صدف فيه والنجم مهم. عندنا نعم على أنه ليس الواجب وذبته الصهينين رسول الله عليه وسلم سيد في والنذب بدل العلاء نور السلوال من بصر ذي بيان على ومحلها يوم محلها أما عرضها في الله والنار بعشرة عشرة سجد للأراضي والمحلي والصحن في الحدي أو في الحدي والنبي من ذي والنبي ربك وأما السدس صلاة مسلحة من عزائن السجود الله وقال, وقال, وقال صالح من اجل سدود وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدرسه ومقام هذا وفق وقال هناك مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام مقام والثاني 15 شهاده قالوا قول ابن عبد الجوهري وابي إسحاق المروزي من القاضي الشافعي واحمدي روايه ان ادامه 15 هذا هو القول الثاني احمد وهو الصحيح فقد نجم الى 19 قول قديم ما هنا قول قديم يعني المحقق هنا جزاه الله خيرا ذكر ان ثم فرق بين مذهب الشافع القديم وبين قول مالك رحمه الله يعني تنبيه طيب تجدون في العاشره نعم والله ولا حديث الصحيح ما قدرناه ولا حديث الصحيح هذا عليه وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَرَاعُوا الرَّعْدَ عَقِيبًا بِعَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْغَدْوِ وَالآصَالِ إِنَّ النَّحْوَ يَفْعَلُونَ مَا يَغْمُرُونَ وَفِي سُبْحَانِهِ يَزِيدُ قُشْعَرَةَ مَنْ وَالْأُولَى مِنْ سُدَدِ حَدِّ إِنَّهُ مَا يَجَاوَزُ ذَنِيبُهُ و برنامج تنظيمي واستدامه داخل النموذج من جهه اخري هو استنواف هذه في, في, في, في هذا الذي عليه طلعوا وقادرنا من للمسيد بن سليمان بن يونس الشيخ الله وذا با قاهرنا من يمان الله, الله يا قالنا قولنا في هذا يعني بس ما هي تنابيذنا قابلنا بجداه من الذين كفاية من الذين بقوا ينذلنا تجدينا مني هندا هو قوله جارنا ويانا ما تقول ما قالوا هذا الخبر الذي نقوله قالوا ان الذي ينذقونه قالوا فنعرف الذي نقلوا عن النبي نقول هذا الكباية فهذا الذي نقلوا عن النبي قالوا ناقض ولا و و بلاغداد الذي قال محمد زبين هذا ولا من, إنها 17 أو 18 أخذ من الله كل ليس عليه نقل دليل على النقل. يكون فيه نقل ها سرعة سرعة عالية ها سرعة سرعة عالية أليه سرعة قال قصم حكم سجود التناول وحكم صلاة النافذة لإشراء القراءة عن الهدد وعن النجسي ومستقبال السجدة وشتر العرب فتحرمه على أهلاً بكاذنية وتعوبي نجازة ومغير ومعنوه عن نواهل لا إذا في موضعين يجوز فيه تيمون ويحرم غير الضبنبي إذا وهذا متفق عليه قوله رحمه الله متفق عليه يقصد به الأئمة الأربعة رحمه الله هذا صحيح لكن يعني في في بعضه في خلاف يعني مثل اشتراط الطهاره في الحدث هذا هو قول عثمان رضي الله عنه جمع من التابعين يعني في ان ان, أن, أن الحائض تسجد اذا سمعته القراءه انها تومي بالسجود او تسجد بالتلاوه هم ما يعني الطهاره لا وهذا كله يعني المشهور مذاهب العلم الاربعه هم يدعونها صلاه ولا فيها خلاف قليل بين التابعين فمن هدها صلاه فر عليها اشياء كبيره من الشهر والطهاره واستقبال القبله واشياء مال قليله نعم الصحيح انها ليست في صلاة نقف على هذا وان شاء الله نكمل بعد الصلاه